الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب ماذا أخذنا أمس؟ ما؟ أخذنا جمع المؤنث السالم. طيب فمن يقول أنا للسؤال من يجيب يا أخي الباب مفتوح هذا نعم قم أنت يا المتكئ على الساري قم السؤال يقول. جمع المؤنث السالم ما هو تعريفه أذكر تعريف المؤلف وأذكر ما قد رجحناه. ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء صح هذا الذي ذكره المؤلف والذي ذكره العلماء الذين انتقدوا هذا التعريف Malahlah kau tak minat dua dan dua, dengan peningkatan di akhirnya. Ini yang kita sebutkan dalam pelajaran. Kau hadirkan? Kau hadirkan pelajaran? Apa yang kita sebutkan dalam pelajaran? Dalam definisi jemar jemar jemar jemar jemar jemar نعم لهنا السؤال يا أخانا أنت بعدها إن شاء الله ما جمع بألف وتاء مزيدتين صح لماذا ختيل هذا التعريف لماذا اجلس أنت قم يا أخانا لماذا رجحوا هذا التعريف أوتي الأخ هذا كتاب ما جمع بألف وتا مزيدتين لماذا لم نبقى على تعريف المؤلف ما دل على أكثر من اثنتين نعم ما أسمع ما تقول ارفع صوتك يا خانة صح صياح ما عندك جواب؟ انظر إلى إخوانك الكل يرفع يده سالم هدية؟ أين هو سالم هدية؟ أخونا سالم أين هو؟ مختبئ؟ أهلا يا سالم السؤال عندك لماذا تقيد تعريف المؤلف؟ وكان الأولى أن يقال ما جمع بأليف وتام زيدتين لماذا لأنه ذكر في تعريف اثنتين وجمع المؤنث السالم يأتي حتى من مذكر دليلك أنه يأتي حتى من مذكر بماذا تستشهد له أو تمثل له Aku kum ma'indahu mithal. Fa'atuhu kitaban. L'al-lahu yatakkaru mithal. Kum ya waliid, kum. Kum. Kifo Allah ma'na'arif. هارب عليك اليومين من هدوم ايش هي اللي هارب انت وليد طالب علم شنو هارب عليك اليومين الرعية اخوكم وليد مسؤول بالرعية هذين اليومين اعانك الله اخي وليد أخوكم ولي جزاه الله خيرا يبذل جهودا مع إخواني جزاه الله خيرا وهو في مثل هذا المقام يحتاج إلى ساعة صدر وتحمل لإخوانه طلبة العلم فنرجو من الله أن يثيبه ونرجو من الأخوة أيضا يتعاونوا معه على البر والتقوى. فهذا مما يسهل عليه أن يكون مع إخوانه فجزاه الله خيرا وأنتم جزاكم الله خيرا نعم ها؟ وليد ديهم يستحق كتابا طيب انظر إلى المحبين لك يا أخانا وليد فهي لم تهرب عليك بعد نعم من القائل ها أنا ذا قم أنت في طرف المسجد قم هات مثالا على أن جمع المؤنة السالم يأتي من مذكر حمام حمام حمامات وطلحة طلحات وستبل استبلات صح أحسنت يا خالد جزاك الله خير طيب السؤال الذي بعده عند أخينا عامر قم جمع المؤنة السالم يرفع بظمة ظاهرة أم مقدرة أم مقدرة أو ظاهرة أخوكم عامر يقول إن جمع المؤنث السالم يرفع بظم مقدرة توافقونه أم تخالفونه يخالفونكم بإجماع أخوك الإخوة كلهم يخالفون خان عامر فاجلس يا عامر يأخذ كتابا طيب من يجيب على هذا السؤال عند الأخير قم وارفع صوتك كأنك منذر جيش يرفع بضم ظاهرة بضم ظاهرة فقط أو حتى مقدرة والظاهرة يرفع بها إذن يرفع بضمة ظاهرة ومقدرة لكنها لا تقدر إلا في حالة واحدة ما هي إذا أضيف إليها المتكلم كمثل قولنا هذه شجرات وبقرات طيب القاضي ما جمعها عندما السؤال عندما السؤال قم أنت القاضي هذا مفرد لماذا لا تجمع جمع وأنت سالم لماذا قلنا القضاة لأن الألف من أصل كلمة أحسنت أحسنت جزاك الله خيرا الداعي ما جمعها قم أنت أنت تخاف من الأسئلة؟ الدعات لماذا لم تجمعها جمع مؤنث السالب؟ لأن الألف ليست زائدة هي من أصل كلمة أحسن. طيب فعل هذا القضات والدعاءات تجمع جمع ماذا؟ يعني جمع ماذا الدعات والقضات؟ جمع تكسير ما تعريف جمع التكسير؟ لا الكتب تغلق الكتب تغلق فلتلقوا آخر النظرات انتهيتم انتهيتم من النظر جمع التكسير ما تعريفه راجعت راجعت أو لم تراجع ما راجعت صح اجلس فضل من القوم قوم هناك الرافع إصبعه قوم أنيس هذا حي الله أنيس ماذا يقول أنيس إيش يقول هو ما أكثر إيش ما أكثر ما دل على أكثر من اثنين قال إيش قال ما دل على أكثر من كلمتين أنيس لقنك أحد ما لقنك أحد قل الصدق يا أنيس آه وصلت إليك هكذا مع الهواء آه إجابتك خاطئة قاصرة ناقصة اجلس وأعطوا أنيسا كتابا نعم لا يمكن أن يكون هذا السؤال سهل كيف هذا قم يا زاوي أنت تقوم. هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده وتقدم معنا أن هذا التغير كم له صورة ستة طيب استريح. الأخ الذي عنده مفتاح القسم الداخلي يعطينا المفتاح مشكورا من هو الذي عنده مفتاح سعيد سيدين المفتاح اخذه اخ مريض يوسف باخر مريض معك المفتاح انت تريد المساحه هات المفتاح طيب مييت واموات وبيت وابيات لماذا ذكر المؤلف هذين المثالين ميت قم يا خان محمد درمان قم كيف حالك طيب بيت وأبيات وميت وأموات لماذا ذكر المؤلف هذين المثالين لأن التاء ليست زائدة إنما هي من أصل الكلمة فعلى هذا أموات وأبيات جمع ماذا جمع تكسير وليس جمع موانة سالم صح هذا الكلام أحسنت الفعل المضارع الأصل فيه معرب أما بني تفضل استريح وخذ كتابا وأعط محمدا كتابا الفعل المضارع الأصل فيه معرب أم مبني مختار قم قم يا أخان مختار الفعل المضارع يا أخان مختار الأصل أنه معرب أو مبني معرب لماذا يرفع بالضمى الظاهر هل يوجد شرط لهذا إذا لم يسبقه جازم أو ناصب إذا لم يتصل به أو بآخره إذا لم يتصل بآخره شيء ما المراد بالشيء؟ آلف الاثنين أو آل الجماعة أو يا المخاطبة أو نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أحسنت يا أخانا جزاك الله خيرا أعطوا أخانا مختار كتابا فضل استريح طيب فإذا اتصل به ألف الاثنين ماذا يعرب يا بأخانا صالح قم فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين تقول يكتبان يضربان يذهبان يرفع, يرفع على مترفع ثبوت النون فأين الفاعل ألف الاثنين فاعل صح وينصب يزن بحذفها طيب هذا سيأتينا إن شاء الله فضل أعطوه كتابنا خانا صالحا السؤال الثاني إذا اتصل به واو الجماعة فبماذا يرفع قم أيها رافع يدك قم أنت يضربون يكتبون يرفع الأمثل في ثبوت النون فأين الفاعل واو الجماعة صح أحسن فضل استريح وطوء كتابة إذا اتصل بآخره يا المؤنث المخاطب قم يا أخانا قم صاحب النظارة تقول يضربنا يكتبنا يرضعنا قلت أنا؟ آه صح صح صح صح تكتبين تضربين تذهبين تنصرين خلاص كافي راعنك في واحدة خلاص نعم يرفع الطرف ثبوت النون فأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ تضربين مرفوع على ضفيف ثبوت النون. الإجابة صحيحة. السؤال الثاني أين الفاعل في تضربين؟ اختر واحد من أصحابك. عندك أصحاب هنا؟ ما عندك؟ عندك جيران هنا؟ من هذا الذي أشرت عليه من محمد الفارس الفارسي قم قم يا محمد نعم يا أخانا تكتبين مرفوع على مترفعه ثبوت النون فاين الفاعل يا المؤنثة مخاطبة صح أحسن تفضل السريح للاثنين خذ كتابا واعطي جارك جارك كتابا طيب إذا اتصل بآخر الفعل المضارع نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة تقول يكتبا يجلسا طيب ها يذهبا يسجنا إذا اتصل بفعل مضارع لون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فبماذا يعرب فهل يكون معربا أم يكون مبنيا قم يا الولد الصغير قم يبنى على الفتح ارفع صوتك ماذا تقول يمنع عن الفتح لاتصاله بنون التوكيد صحيح أحسنت ونون التوكيد ما محل من الإعراب لا تدري من الذي يدري من الذي يدري قم لا محل لها من الإعراب أن تخذ كتابا وعطوا الولد الصغير هناك كتابا طيب إذن إذا اتصل بفعل مضارع كان آخر نون التوكيد فإنه يصير مبنيا مبنيا على ماذا على الفتح بقي السؤال الكبير إذا اتصل بنون النسوة فهل يكون معربا أم مبنيا نريد أخا مختبئا الذي يعرف أخا مختبئا يدل عليه نعم من هو مراد العابد قم يا مراد العابد أين هو أين مراد ليس موجودا قم يا محمد ابن أخينا مراد قم قم يا محمد Al-Fa'l-Mu-Dar'a ida at-tasal bi-akhirin nulun nuswa. Yekonu mu'araban au mabniyan. Mabniyan, mithil. Mithil. Fain lam tujib, fain da'akhiik. أي ون ج ون وأنت هناك يا عبيد بينكم مسافة قطع دونها عناق الإبل ما عندك جواب أخوك محمد مراد ليس عنده جواب ويأخذ كتابا يا عبيد أجب أحسن Adakah anda menonton ke kitab dan kalau tidak terakhir ke kejahiran Tidak ada di kerasa di kerasa Baik Jadi saya menonton ke kerasa Tidak ada di kerasa Tidak ada di kerasa Tidak ada di kerasa Tidak ada di kerasa Tidak ada di kerasa أخوكم عبيد يقول أن الفعل مضارع إذا اتصل بآخره نون النسوة فإنه يبنى على السكون مثل مثل يا عبيد لا تجلس ها؟ يضربنا صح يجلسنا يرضعنا يكتبنا وأطو عبيد رسالة طيب جزاك الله خيرا لكن يبقى السؤال عندك يا أبا علي نون النسوة ما محلها من الإعراض يرضعنا يرضعنا في المضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح على الفتح أيه؟ في محل رفع فاعل أحسنت يا أبا علي أعطوه كتابا طيب. نأخذ درسا إن شاء الله أظن واضح يا أخوة لهنا التحفة صح ها؟ في أحد تشق عليه التحفة فليرفع يده وأنت عبد العظيم أيضا الله المستعان لا ما شاء الله الأكثر على فهم التحفة هذه نعمة قال نيابة الواو عن الضمة وصلنا هنا وقولنا ولا نون توكيد طيب يقرأ هذا وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين، يعني الثقيلة أو الخفيفة، وكل ذلك لمزيد توكيد، يعني الثقيلة أؤكد من الخفيفة. نحو قوله تعالى: لا يسجّنن ولا يكون من الصاغرين من التي قالت هكذا؟ مرأت. العزيز وهو تواعد لنبي من هو كريم ابن كريم من هو أريد ولدا صغيرا يجيب على هذا السؤال امرأة العزيز تواعدت من من الأنبياء أين هو الولد الصغير أصغر ولد في الداخل أين هو عبد الله قوم أين عبد الله <تصفيق> ورأت العزيز توعدت نبيا لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين من هو هذا النبي هذا سؤال أكبر من عبد الله قم أنت لكن بشرط ما لقنك أحد لقنك أحد من هو حتى نضعيفه من هو أين هو Qom ya Ahkam, aino? Nama kamu Muhammad ibnu Man? Muhammad ibnu Yusuf? Minai nant? Aku Muhammad ibnu Yusuf, min Murzuk, baiyif? Bسبت تلقينه للولد الصغير. وقائمة الضعفاء كانت فارغة واليوم دخل فيها أخونا من مرزق، فإن أحدثت استقامة نزعناك من القائمة طيب الله يحفظك تفضل استريح ها قوم أنت أنت كبير لا بس أنت الذي لك يومان واليوم الثالث هذا إن شاء الله السؤال يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان باعتبار أن لك ثلاث أيام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ما هي هذه الثلاث؟ هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم ما عندك جواب؟ ابق واقفا الذي وراءه قوم ما هي هذه الثلاث الذي وراءه قوم؟ <تصفيق> لا مش كمل أنت دا تعرف الجواب ولا لا؟ هذا الأخ الثاني؟ انت لا أنت ما فهمت السؤال؟ Kata Nabi SAW. Tiga umma kau dalamnya, wujud bahin halawaatul iman. Apa ini tiga? Sekarang faham soalan? Beri dia kaki. Qom. Anjakan Allah dan Rasulnya. Anjakan Allah dan Rasulnya. Anjakan Allah dan Rasulnya. Anjakan Allah dan Rasulnya. Anjakan Allah dan Rasulnya. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله كما يكره وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أحسنت يا أخانا جزاك الله خير الآن نعود إليك من هو هذا النبي الذي قالت له Amrata al-Aziz وتwaعدته ليسجنن أو ليكون من الصاغرين Yusuf alayhi s-salam Jazakallah khayran Kudu al-Kutub Yusuf alayhi s-salam في هذه الفتنة العظيمة هل اعتمد على ما يعرف من نفسه ودينه أن فزع إلى من نعم فزع إلى من قم مع الدليل قم مع الدليل فزع إلى من إلى ربه عز وجل ماذا قال قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الصاغرين من الجاهنين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم أحسنت على الاستدلال يا بني طيب استدلالك خذ كتابا عن جداره هذا الكتاب طيب وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين نحو قوله تعالى لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين الإعراب عند أخينا عبد المهيم قم هذه إعرابها قوية عبد المهيم تحتاج رجالا يعينك عامر إذا لم تستطع اللام واقعة في جواب القسم صح يسجن فعل مضارع مبني على الفتح لماذا لماذا لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة الثقيلة ونون التوكيد الثقيلة ليس لها محل من الإعراب الفعل لا بد له من فاعل يا عبد المهيم والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو ولا يكونن والواو حرف عطف. ولا ما في جواب القسم أيضاً. نعم. يكون متصرف من كان. فلها اسم ولها خبر صح ولا. Ismu a, asalnya asalnya ikanan, ismu a zamiir muistater, jauzan taktiru hawa. Tapi, mina sahingin, min صغير اسم مجرور وعلامة جره نيابة عن الكسرة لأنه لأنه جمع مذكر سالم، والنون عواض عن التنوين في الاسم المفرد أحسنت والجال المجرور متعلق بمحدوف خبر يكون أحسنت يا أخان الشاهد من المثال أن الفعل المضارعة اتصل بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة فبنيه على الفتح جزاك الله خيرا أوطو عبد المهيم من كتاب هذا ها؟ أيوة. ها؟ لا لا عيوض بس الرسم فقط قال والفعل حينئذ مبني على الفتح وقولنا ولا نون نسوى يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوى نحو قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعنا والفعل حينئذ مبني على ماذا على السكون إذن الفعل المضارع في أحوال البناء إما أن يبنى على الفتح أو يبنى على السكون طيب يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة بقي إعراب والوالدات يرضعن فمن القائل ها أنا ذا قم بشرط ألا ينظر في الإعراب لمن يقتني كتاب الحلل الذهبية أنت منهم؟ أشبحت؟ نظرت يعني؟ قبلنا ولو نظرت الواو على ما قبلها الوالدات مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. لماذا مرفوع على الترفين الضمة؟ هذه ما وجدتها عند النظر، ها؟ ما دققت؟ قوم <تصفيق> لأنها جمع مؤنة السالم صحيح. جمع بألف وتاء مزيدتين وجمع المواند السالب من المواضع الضمة صح تكون الضمة علامة للرفع في أربع مواضع بسم الله انت اذكرها جمع التكسير، اسم المفرد جمع المواند السالم الفئر المضارع الذي لم يتصل بأخيره شيء أحسنت جزاك الله خيرا أعطوه كتاب إن بقي كتاب أنت أكمل لعراب الوالدات مبتدا مرفوع على مترفه الضم الظاهر على آخرين لأنه جمع مؤنث السالم يرضعنا يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة فأين الفاعل؟ أه في محل ضمير مستتر تقديره إنك لم تمعن النظر في الإعراب كان خطفا صح فهل تتعهد في المرأة القادمة أن تحسن النظر الله يصلحك اجلس اطوه كتابا من لا يعود للنظر من الذي يجيب وما قد نظر لا قبل ولا بعد نعم من الذي يصيح صياح هذا أنت قم الفاعل للف ألف شنو تفسوق انت وين أعطوه كتاب يا أخي، أعطوه كتاب. وكذا. ماشية اللي حصل؟ الوالدات فاعل. والله الصياح طيب. S expectations one of your people. Where are you also? anam semс sまぁtol —s at least one of them. Muhammad? Who 사gram Muhammad be whom ha ah And you are the partner يرضعنا فعل مضارع ببني على السكون لاتصاله بنون النسوة، فأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ولا للتلقين؟ اتركوه يحاول، فضل. قال أخوكم أن الفاعل تقديره هم لا ما هم نعم لا أنت ولا صاحبك من الذي متأكد من جوابه أين هو قم يا من في الزاوية أنت يا من تلوح بيدك قم أو تلوح بيدك أجب أجب الفاعل ننسوى يعني ننسوى ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل صح فأين الخبر الوالدات مبتدى أين خبره أه الجمله الفعليه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا صح احسنت يا اخانا ولك كتاب نرجو ان يصل اليك فا استريح يا اخانا خذ كتابا ولا يمنع ان تشارك مره اخرى وثالثه وعاشره طيب ايوه كن شجاعا لا تبالي كلنا نخطئ وكلنا نقوم ونقعد صح صح أو لا لا تجعل من هذا يثنيك عن المشاركة شارك بل أحيانا الخطأ تنتفع منه أكثر من الصواب. طيب قال نيابة الواو عن الضمى قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين الآن نأتي إلى الذي ينوب عن الضمة عرفنا أن العلامة الأصلية للرفع ما هي الضمة الآن نأتي إلى العلامة النائبة ابتدى بالواو قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر الشالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وحموك في بعضها وفوك وذو مال وأقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين الأول جمع المذكر السالم والثاني الأسماء الخمسة قال أما جمع المذكر السالم فوا اسم دل على أكثر من اثنين وهل نضيف اثنتين نعم لأنه مذكر هكذا اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره ما هي الزيادة في آخره واو ونون وليا والنون في حال النصب والجر لكن نحن الآن في موضع الرفع اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجرد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه يعني مثلا تقول جاء المسلمون هل يصح أن نجرد من الزيادة يصح نقول جاء مسلم ومسلم ومسلم صح جاء مسلم ومسلم ومسلم إذا أردنا أن نجمع جاء المسلمون واضح هذا المقصود بقوله صالح للتجرد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه المسلمون إذا أردنا أن مسلم ومسلم ومسلم المؤمنون مؤمن ومؤمن ومؤمن الموحدون موحد وموحد وموحد طيب قال نحو فرح المخلفون فرح المخلفون من يعرب سهل هذا قم يا أخانا قم رافع شمالك فرح فعل ماضي مبني على الفتح في محل فرح فعل ماضي مبني على الفتح في محل خذ الكتاب نجى ننظر المحل ما هو انظر إلى إخوانك يقولون ها أنا ذا ألا تدري ما محل في الماضي لم يظهر لك قوم الذي أمامه الولد الصغير قوم نعم فرح في الماضي مبني على الفتح ما محله لا محل له من الإعراب أحسنت أحسنت جزاك الله خيرا وعطوه كتابا أكمل يا أخي الإعراب المخلفون فاعل مرفوع علامة رفعي الواو لأنه جمع مذكر السالم أحسنت جزاك الله خيرا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون الشاهد الراسخون ولكن هذه للاستدراك والشاهد المؤمنون الراسخون مرفوع وعلامة رفع على حسب الآية مبتدا هكذا تحتاج من أول الآية مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والمؤمنون معطوف على الراسخون والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم طيب قال ولو كره المجرمون مثلها المجرمون فاعل كره مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وقول الله عز وجل إن يكن منكم عشرون صابرون نعم أيوة إن يكن إن الشرطية ويكون فعل الشرط وهي متصرفة من كان إذا فلها اسم ولها خبر منكم جار مجرور والميم علامة للجمع عشرون اسم يكن مرفوع وعلامة رفعي الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم هذا ملحق لأن ليس له مفرد من لفظه فمفرد عشرون عشرة طيب صابرون ما عرب صابرون عشرون صابرون صفة والصفة تتبع الموصوف قال وآخرين وآخرون اعترفوا بذنوبهم الواو على ما قبلها وظهرنا عاطفة أو استئنفية هكذا آخرون مبتلى مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم اعترفوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة بذنوبهم الباء حرف جرب وذنوبهم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة والها وهو مضاف ولها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر نعم بالإضافة والميم علامة للجمع، فقال فكل فكل من المخلفون الراسخون المجرمون صابرون آخرون جمع مذكر سالم دال على أكثر من اثنين وفي زيادة في آخره وهي الواو والنون وهو صالح الآن سيفسر معنى صالح للتجرد وهو صالح للتجرد من هذه الزيادة ألا ترى أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر وكل لفظ من هذه الألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع وعلى مترفع الواو نيابة عن الضمة وهذه النون التي بعد الواو عوض عن تنوين في قولك مخلف يعني النون في مخلفون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب النون في مؤمنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد مؤمن صح. الراسخون النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وهو راسخ وهكذا. قال في قولك مخلف وأخواته وهو, وهو الإسم المفرد. طيب فضل إذن جمع المذكر السالم يا أخي واضح هكذا ما فيه إشكال أو فيه ما فيه إشكال طيب قال وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال وهي ترفع بالواه نيابة عن الضم نحن الآن فيما ينوب عن الضم انتبه تقول حضر أبوك وأخوك وحموك ونطق فوك وذمال وكذا تقول هذا أبوك من يعرب هذا أبوك سهل هذا قم ذاك الأخ الذي على يمين عبد المهيمن لما هو هذا الشاب كان فيه أيه قم تخير خايفه لما هو هذا السريحة فرحت يا خانة هذا كان رافع يده رفعت يدك او لا تفضل ها الهالة التنبيه صح Alhalat tanbih, nampak. Ada istimewa? Salah, mabni atau muarab? Mabni atas apa? Mabni atas Fath. Intipah, unzur, taimal, fikir. Mabni atas Sukun. Ahsan. Di mana? في محل رفع مبتدى صح أبوك خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه لأنه من الأسماء الخمسة أبو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه أحسنت يا أخانا جزاك الله خير خذ كتابا محاولة طيبة ستصير نحويا إن شاء الله وتقول أبوك رجل صالح سهل أيضا الذي يعرف إعرابها يرفع يده أبوك رجل صالح الذي لا يعرف إعرابها يرفع يده خيراً إن شاء الله أين الوالد الذي كان يجلس هنا من مصراته ها؟ عم جعفر وأنا عم جعفر حياك الله مختار كيف حالك عم مختار طيب تحب النحو أنت شيئا ما طيب هل تعلم أبوك رجل صالح لا أنت حاول أبوك مبتدى صح رجل صالح خبر وانتهينا هذا أسرع إعراب هذا هذا إعراب جيد الحق ما فيه لا تفاصيل ولا أبوك مبتدأ جيد مرفوع وعلامت رفعه الواو، صح لأنه من الأسماء الخمسة أبو مضاف والكاف ضمير متصف ابن الفتح محل جر مضاف إليه صح أبوك رجل خبر صح لا تستعجل رجل خبر مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخري صالح رجل صالح ia kau, Telquin. Tidak terima Telquin dari siapa. Jika ada yang mewawancarai anda, beritahu kami. Untuk membantu orang yang tidak beruntung. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? ما اسمك ما اسمك ابراهيم الكرو الكرو الكرو من اين مصراته اخوكم ابراهيم الكرو من مصراتة ضعيف ذلك لانه يلقن وعلى هذا انضاف الى قائمه الشرف التي على صدارتها اخونا من مرزق فَمَا أَكْثَرَ الضُّعَفَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ اجلس أنت لم تلقنه لا إرادية تقبلون أن يرجع ثقة تقبلون خلاص باقي الأخ من مرزق وحده خيرا ها الولد نفسه اسمه يوسف ايش قلت له ولد لا لا لا, لا لا لا لا لا يا خان مرزق هذه حيلة منك انما الحيلة في ترك الحيل لقد تاكد تضعيف خان مرزق لأنه يحتال طيب قلنا رجل صالح رجل خبر وصالح صفة والصفة تتبع الموصوف وقال الله تعالى وأبونا شيخ كبير هذه مثلها صح أبونا مبتدى مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أبو مضاف والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة شيخ خابر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ضايرة على أخره كبير صفة وصفة تتبع الموصوف من حيث أمرهم أبوهم نعم من يتصدى لهذا الإعراب القوي أخوكم النحوي رفع يده أنت ما عندك الحللة الذهبية ولا عندك كراس ولا تحب الغش يا أخان عبد الله ما تحبه ها Alhamdulillah لله قم من غشنا فليس منا اتفضل من حيث ضوض المكان معرف Jangan turunkan anak kamu Abdullah. Malik Abdullah. Kelasilah untuk memikirkan anak kamu Abdullah. Jangan merugikan diri sendiri. Ya Allah, jangan merugikan diri sendiri. Ya Allah, jangan لا تضغط على نفسك يا عبد الله شوي شوي يا خانة من حيث جار ومجرور تعلق بدخلو حيث ايش هي هذه ظرف صح مبني على الضم امرهم امر في الماضي مبني على الفتح ولها والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب فردي والميم علامة للجمع أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابا الضم لأنه من الأسماء خمسة أبو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم علامة للجمع أحسنت جزاك الله خيرا قال وقال الله عز وجل وانه لذو علم من يعربها سهله أيضا قام نعم الواو على ما قبله إن حرف توكيد ونصب ولهذا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن صح لذو الواو اللام للتوكيد مزحلقة طيب ذو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة ذو مضاف وعلم مضاف إليه مجروة على مجره الكسرة والجار طيب لا لا ما في جار أحسنت يا خانة أنت أعربت أو أنا الذي أعربت كلانا طيب لأنه لا يلتقي توكيدا زحلقة اللام إلى لأنه لا يجتمع توكيدا عندنا إن توكيد وليس يجتمع مع الله من مؤكد طيب إني أنا أخوك عاية عبد المؤمن هذه قوية من يعرفها قم أيها الوالد قم هذه المحاولة الثانية اليوم إني أنا أخوك ماذا كله مبتدى وخبر؟ إني إني أنا أخوك اعرف إني ما عندك إعراب؟ Ma anda ke Arab, jazakallah khair. Tafazal istirih, Allah yapfazkum. Di mana ibuanda yang di sini? Atau yang hadir di Fiqhah sahaja? Yang di sini duduk, ah? Siapa nama? Duduk Khalif? Baik. Mana أين القائل ها انا ذا قوم هذا الأخ أظنك من من الجنوب أنت ايه نعم منين يا مبارك حياك الله تعرب تفضل ان حرف توكيد ونصب ولها ضمير متصل مبني على السكون في محل في محل نصب اسم ان صح saya? Saya tidak memutuskan. Saya tidak memutuskan saya memutuskan. Ya. Saya tidak memutuskan ini. Saya tidak memutuskan Allah. Ya. Ya. قم نظرت فكرت أن تنظر طيب أنا توكيد طيب أخوك مبتدا إنا بسمع تفهم النحو إني مبتدا إنا هذا خبر إنا خبرها يكون مرفوعا إن وخبرا يكون مرفوعا مرفوع وعلى ما ترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أخو مضاف والكاف مضاف أحسنت يا أخانا قال فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه طيب بالنسبة لهذا إلى هنا.